بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين نقلنا عن الشيخ رحمة الله عليه أنه قال ان الايه المباركه غير قابله للتخصيص ابيع عن التخصيص وعليه فالمفروض منا ان نقول انها ما لها علاقه بمساله الملكيه لانه في مورد الملكيه هناك تخصيصات كثيره تخصيصات عديده لكثرة موارد التي جاز بيع العبد من الكافر وتملك الكافر له ولو آنما فمنها ما إذا كان العبد ممن ينعتق على الكافر كما إذا كان والده أو أباه ومنها ما إذا مات الكافر وانتقلت تركته إلى وعرفه الكافر ومن جملتها العبد المسلم وغير ذلك ما بوارد أقول الملكية آنما لم يكن المفروض أن تجعل نقضا على مسألة عدم إمكان تملك الكافر أو على عدم جواز بيع المسلم للكافر ولم يكن المفروض ان يقال أنه هذا ينافي وضوح الايه في انها اضيع عن التخصيص فان الملكيه انا ما انقصد بذلك الملكيه التقديريه فهذا واضح أن الملكية التقديرية ليس ملكية حقيقية ولا تجيب نقود وإن غصد بها الملكية الاستطراقية الحقيقية مو تقديرية حقيقية لكنها استطراقا إلى الانأطراق فهذا ليس سبيلا يقينا ما يصدق عليه أنه سبيل وقد عقد الشيخ الأنصاري نفسه بحثا مفصلا في كتابه في نفس الباب في نفس المكان حول ما عن منه بهالعنوان الأمور التي قدت استثناء من عدم ملكية الكافر ذكر موارد عديدة أولها مسألة الملكية انما الملكية آنما استطراقا إلى التحرر هذا أولها فقال إذا كان الشراء مستعقبا للإنطاق واقعا بأن يكون ممن ينعتق على الكافر بهرا كالأقارب وأفاد الشيخ نفسه أفاد رحمه الله أن الوجه في ذلك واضح أن نجعل هذا استثناء ونقول هذا لا بي واضح واضح فان مجرد الملكيه غير المستقره لا يعد سبيلا بل لم تعتبر تعتبر الملكيه الا مقدمه شكو شكبيه هكذا ملكيه هذا اصلا مو سبيل ما مشمول للآية المباركه هذا اول ما ذكره الشيخ الاصلي هو بنفسه حينما شرع في بيان الاستثناءات فكيف نجعل هذا شاهدا على انه اذا الاية الشريفة ما ممكن ان تشمل الملكية احنا نقبل نقبل بالنقاشات الاخرى قبل نعدث نقاشات في بال بالاية لكن هذا النقاش وهو انه ماذا نصنع اذا بالملكيه انما التي, تت... التي تكون هذا النقاش غير وارد والمورد الثاني من الموارد التي ذكرها الشيخ الأنصاري وان كان ناقش بها وراح نبحث إن شاء الله المورد الثاني من الموارد التي ذكر الشيخ الانصاري أنها قدت من موارد الاستثناء مورد الانعتاق الظاهري قال. في المورد الأول فرضنا الانعتاق الواقعي الآن فلنتكلم في الانعتاق الظاهري ليس الواقعي مثاله بحدود ما ورد في المكاسب هذا يقول لو أقر العبد لو أقر الكافر بان العبد المسلم الفلاني اصبح حرا اعتقه مولاه في حين ان مولاه ما مطلع على هذا مولاه يحتمل صدق صدق هذا الكافر افرضوا هذا مولاه قد ورثه من ابيه وم يحتمل الا كان قد اعتقه ميده فيحتمل صدق الكافر الكافر ادعى ان هذا حر قد انعتق ثم ثم صار القرار على ان يباع فأي فاي مانع عن البيع خلي بعل لأنه حتى إذا بيع له هذا رح يصير حر حراً ظاهرياً حر واقعي ما دام هذا العبد يدي أنا المسلم فهذا عبده وإن احتملنا صدق الكافر في دعواه أن هذا قد اعتق لكن خو احتمل مالكي أنا أعمل معه معاملة العبد ولكن حينما أبيعه على هذا الكافر رح ينعتق ظاهرا لأنه حينما أبيعه على هذا الكافر بعد أنه ممالك لاني بعته، ولكن ما يمتلك ما يدخل في ملكه لأنه اعترف بأن هذا حر سيقال له خب هذا حر انتكاء على إيساس تريد أن تمتلك هذا ما يسميه بالانقطاق الظاهر فقيل أنه حتى هذا من موارد الاستثناء شكو بهذا هذا استطراق إلى أن يصبح حرا عملا يصبح بعد مو مملك الأحد لا مملوك لي أنا المسلم لأني بغض ولا مملوك إلى الكافر لأن الكافر اعترف بأن هذا حر فكيف يمكنه أن يسيطر عليه فمرح سيطر عليه هذا هو الفرق الثاني الوارد في المكاسب وللشيخ نقاش نقاش شيئا ما مفصل حول هذا الفر قبل ما اشرح بنقل كلام الشيخ اذكر كلاما للسيد الخوئي رحمه الله ذلك لان الشيخ اقتصر في المثال الذي ذكره للإنفاق الظاهري اختصر على هذا المثل. قال عنه قال أنهم عبد الذي اعترف الكافر بأن هذا قد انعتق ثم اشترى اختصر على هذا المثل. السير الخوي رحمه الله لم يقبل بهذا الاختصار. أتى بمثال آخر وقال أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين أساسا إلى قسمين هناك فارق بينهما ما هو وقد يؤثر في الفرق على الحكم الفقهي ولهذا يجب أن نذكر مثالين ونقسم قسمين فنقول احد المثالين هو مثال الشيخ وهو انه لو لو اعترف الكافر بان هذا قد اعتق والمثال الثاني لو اعترف الكافر بان هذا من اقربائه واحتملنا صدقه ما قال منه بكذب بان هذا من اقرباء ابوه ابن اخوه الاقرباء الذين افتى الفقهاء بانه لا يجوز لاحد ان يكون مالكا لقريب الله خبث هنا التعبير الوارد في التنقيح هكذا ورد انه يقول انه للانتقال عباره الانتقال وارد في التنقيح لا اشكال هذا عباره التنته لا اشكال في صحه البيع لان المانع من صحته ليس الا استلزامه السبيل على المسلم وهو منتفل أنا ما لان المكر ماخوذ باقراره وقد اعترف بانه ينعتق عليه قهران فلا سبيل بالبيع صحيح عفوا العبارة التي احتملها لها العبار يقول لو أقر الكافر بأن العبد من أقربائه أو أنه حر فنحن لا على مصدقة فهو على قسمين مو قسم واحد السيل خيول وذلك لأن الشراء على فرض صدق المعترف في اعترافه ربما يكون في حد نفسي صحيحا وموجبا لل ان عطاق الموجود في النسخة اللي طبعت باسم موسوعة الامام الخوئي الموجود في هذه النسخة وموجبا للانتقال ربما يكون في حد نفسي صحيحا وموجبا للانتقال كأنما تخيل الكاتب او الانتقال مقرر ما ما أعرف إما الكاتب أو المقرر تخيل أنه صحيح صحيحا ما موجبا للانتقال يعني موجبا للانتقال قد في تفسير لكلمة صحيح صحيح ما موجب للانتقال بينما هذا غلط وموجب للانعتاق يعني ادعى أنه من أغربائه فإذا كان من أغربائه فإذا كان من أغربائه فبمجرد ان يشتري انعتق عليه واخرى يكون باطلا وغير موجب للامعتق هم هنا هم كاتب للانتقال هذا ان اعدكم النسخه انبهكم حتى تصححوا نسختكم موجب للامعتق ومثاله هذا انه قال هذا قريب من اقربائي فيقال أنه في هذا القسم يقول السيد الخوني أنه في هذا القسم الذي لم يتعرض له الشيخ الانصاري في هذا القسم حتما نقول بجواز بيعه عليه لماذا لا يجوز بيعه عليه لأنه لو بعناه عليه وفق إقرار نفس هذا الكافر يمعتك لأنه أبوه أو أبنه أو أخوه من أقرباء والقريب لا يصح أن يمتلك قريبا ينعطى القهر فهذا سبيل إلى أتاقه لماذا يبطل وهذا ليس سبيلا عليه حتى يبطل حتى يدخله حتى يدخل في الآية المباركة لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بعد ذلك ناتي الى فرع الشيخ الانصاري نفسه هذا الفرع فرع الشيخ الانصاري ما يلي لو أقر الكافر بحرية عبد المسلم مو بأنه من أقربها أقر أنه هذا قد أعثق وأنا الذي أنا مولى المسلم الذي أنا مولى لهذا العبد احتملت صدق لأن هذا العبد قبل أن تانع لي والدي المرحوم خب هذا الكافر لا يشهد أن والدي قد أعتقه وأنا احتمل صدق لكن ما دام بيدي طبعا أنا أتحامل معه معاملة حر لأن شهادة الكافر ما لها القيمة أنا أقول خو عبدي عمدي الآن أريد أن أبيعه لهذا الكافر فيقال أنه خب بيع لأنه بمجرد أن تبيعه ذاك الكافر سوف لن يكون له سبيل على هذا العبد لأنه يريد ب... أن يسيطر عليا. نقول لا، وأنت اعترفت أن هذا خطر، فحينما اعترفت أن هذا خطر، كيف يكون لك سبيل آخر؟ هذا فرع الشيخ الصوري. هذا الفرع. الشيخ الانصاري عبارة هنا عبارة موجزة مقتضبة وقد وقع الكلام في تفسير هذا العبار. عبارة الشيخ الانصاري ما يلي يقول يشكل هذا الفرع هذا مشكل بالعلم بفساد البيع. على تقديري الصدق والكذب بيع هذا العبد إليه و هذا البيع ما يؤدي إلى التحرر الحقيقي حتى نقول خب هذا استراق إلى الحرية لا بأس بي ما يؤدي إلى التحرر الحقيقي فنعلم بفساد البيع على تقدير الصدق والكذب لثبوت الخلل إما في المبيع لكونه حرا هذا البيع ننتهي إلى بطلانه لأنه إما العيب في المبيع لأنه في علم الله حر أو في المشتري لكونه كافرا فلا يتصور صورة صحيحة لشراء من أقرب من أتاقه هذا التعبير وتتمه التعبير راح أقرأ لكم يعني هالعبارة المقتضبة للشيخ الأنصاري بعدها ما منتهيه هذا الجزء الأول من عبارته يشكل بالعلم بفصاد البيع على تقدير الصدق والكذب لثبوت الخلل إما في المبيع لكونه حرا أو في المشتري لكونه كافرا فلا يتصور صورة صحيحة لشراء من أقر من أطاقه هل عبارة خلو نفسره شو المقصود منها العبارة قبل ما ننتقل إلى المقطع الثاني من عبارة الشيخ الأنصاري إلى أن ننهي مقاطع كلام الشيخ الأنصاري الأنصاري ثم نرى ما هو الحق هل عبارة أنا أتصور أنه يمكن أن تفسر بأحد تفسيرين التفسير الأول وأظنه الظاهر من عبارة الشيخ الأنصاري التفسير الأول أن يفسر يفسر هذا. لقال أن هذا علم إجمالي يتولد منه علم تفصيلي بفساد البيت. هو علم إجمالي صح علم إجمالي. لكن هذا العلم الإجمالي يتولد منه علم تفصيلي بفساد البيت. لأنه أنا هالشيخ راح أقول أنا مول المسلم. الذي أبيع هذا العبد من الكافر راح أقول أن هذا إما عبد في علم الله أو حر إن كان حرا فالبيع باطل بيع الحر كلا باطل وإن كان عبدا فبيعه من الكافر باطل فبالتالي يتبلد عيون تفصيلي ببطلان هذا البيع هذا تفسير أظن أن هذا التفسير أقرب إلى عبارة الشيخ رحيني. التفسير الثاني أننا نؤمن بحرمة بيع العبد المسلم من الكافر لا ببطلانه نؤمن بالحرمة ما استفدنا من الآية الشريفة أو من الادله أكثر من الحرمة وعندئذ نقول أنه هنا علم إجمالي إما بفساد البيع أو, أو بحرمته لأنه إما أن هذا حر فبيعه فاسد أو بيعه أو عبدون فبيعه حرام لا تقول فاسد حرام المن اجمالي بفساد, بفساد البيع او بحرمته خوب هذا هو التفسير الثاني بعد هذا لنلقي نظره على المقطع الذي جاء في المكاسب بعد هذا المقطع مباشره المقطع الذي جاء بعد هذا المقطع مباشرة قوله هذا يقول الا خلت استثناء عند الشيخ الشيخ يقصد من هذا الاستثناء إلا أن نمنع اعتبار مثل هذا العلم الاجمالي فتأمل ماذا يقصد؟ ليش نمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي؟ هذا العلم الإجمالي شنو النقص اللي به؟ ولماذا نفترض أنه هذا العلم الإجمالي؟ نحتمل أنه لا قيمة له؟ ثم فتأمل شنو؟ يشير إلى ماذا؟ وقد تصدى السيد الخوئي رحمه الله بس أنا فرصة ما تصير لي حتى أراجع باقي تقارير السيد الخوي مفقط التنقيح التنقيح يبدوا لي أنه مليء بالأغلاق يبدو لي هكذا ولا أعرف أن الأغلاق من المقارر أو من الكاتب أو من الطبع ما أتري تصدع السيد الخوي أولاً لتفسير هالجملة أنه إلا أن نمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي لماذا لماذا نمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي هذا الاحتمال من العلم علم إجمالي بعد لماذا يكون غير غير معتبر؟ يقول السيد الخوي رحمه الله يقول أن هذا يفسر على ضوء كلام للشيخ صاحب الحدائق. ذلك لأن الشيخ صاحب الحدائق طبعا مخرج الكتاب مخرج من من كتاب الحدائق أن التخريج مكتبة بس ما راجع تأسيس صخر أو هو مخرج من الحدائق على كل حال يقول أن صاحب الحدائق يفص يفصي يقول ليس كل علم اجمالي منجز إنما العلم الإجمالي يكون منجزا إذا تعلق بأحد حكمين بينهما جامع حقيقي لا جامع انتزاعي عنوان أحدهما فان كان بينهما جامع حقيقي كما لو علمت اجمالا إما بالنجاسة هذا الكأس أو بالنجاسة ذاك الكأس. هذا هذا العلم الإجمالي منجس لأن بينهما جامع حقيقي وهو حرمة شرب النجس أو أو النجس وهذا الجامع الحقيقي تعلق به العلم بحده الجامع يتعلق به العلم فيتنجز. أما لو كان الجامع جامعاً انتزاعياً بحتا، كما لو علمت إما بنجاسة هذا الكأس أو بغصبية ذاك الكأس. ماكو جامع حقيقي بين النجاسة والغصبية. وإنما عنوان احدهما عنوان احدهما لا من لان لأن يتنجذ. والجامع الانتزاعي لا معنى لأن يتنجز فهنا يسقط العلم الإجمالي عن الحجيه عن الاعتبار هذا كلام الشيخ صاحب الحقائق لو صح هذا الكلام هذا الكلام نطبق على المقاه نقول إما أن علم اجمالا على ما اجمالت اما بحرية هذا العبد او بحرمة بيعه على الكافر او بطلان بيعه على الكافر هذان شيئان احدهما ليس من صدق الاخر من ان هذا حور معتق قد اعتق او انه يحرم بيعه على الكافر أو قل يبطل بيعه على الكافر سنخان عنوان أحدهما ما يقبل التنجيز فكأن مقصود الشيخ الانصاري على ما يقوله السيد الخوي رحمه الله كأن مقصود من عبارة الا ان, أن نمنع اختبارا مثل هذا العلم الاجمالي تعيد فتامل كان هذا طبعا هذا الكلام الشيخ الانصاري في كتابه رسائل ابطل الشيخ الانصاري ما يقبل هذا تفصيل الشيخ الأنصاري هو رحمه الله خب من هذا فقد أبطل هذا الكلام في الرسائل قال مكفر حكماني الزامياني سواء كان كان من سنخ واحد أو من سنخين أفرضوا من سنخين الجامع جامع انتزاعي أحدهما ما دمنا علمنا بالحكم الالزامي خب هذا العلم الإجمالي ينجسي ينجز الطرفين وكل من الطرفين قابل للتنجيز ينجز فالشيخ الأنصاري هو ما يقبل هالكام لكنه يقول السيد الخوي أن هالعبارة إشارة إلى مسلك صحب الحدائق، ثم يقول فتأمل أيضا وارد في كتاب التنبيه. تفسير لفتأمل وهم أنا ما أعرف هل العيب في نسخة التنقيح يعني في هذا طبع أو لا العيب في مكان آخر في فام المقرر ما أعرف هذا أصلا ما يذكر ما يرجع هذا المقطع الأخير الذي ورد من السير الخوي وأنا واضح عندي ان هذا تفسير لفتأمل ما يرجع أصلا ما ما يأتي ما يأتي بذكر تفسير فتأمل ما يرجع إلى فتأمل وإنما يذكرك أنما قد بيان آخر في مشكلة العلم الإجمالي في المقام مش يذكر على كل أن أنا واضح أني أن هذا راجع إلى تفسير فتأمل كأنما الشيخ الأنصاري يقول بقولي فتأمل يشير إلى أن هذا العلم الإجمالي ما يدخل في حديث صاحب الحدائق ما أنا ربط بحديث صاحب الحدائق فإن صاحب الحدائق يتكلم عن علم إجمالي له طرفان ولا ينتهيان إلى علم تفصيلي بينما في المقام علمنا الإجمالي ينتهي إلى علم تفصيلي وهو العلم ببطلان هذا البيع العلم بفساد هذا البيع هذا البيع سواء كان عيب في المتاع وهو أنه حر أو كان العيب في المشتري وهو أنه كافر على كل حال ينتهي إلى علم التفصيلي بالفساد هذا ما له علاقة بكلام صاحب, صاحب الحدائق صاحب الحق الدائق تكلم في علم إجمالي له طرفان ولا ينتهيان إلى علم تفصيلي هذا معنى تتأمل الآن الأذان صار قريب هم أضطر أن أؤجل تكميل الحديث إلى أن الرعام وأجل الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله بقينا آخر